فلنكن صادقين مع أنفسنا هل نشعر حقيقة بحلاوة الإيمان وبلذة الإيمان والله العظيم الإيمان له حلاوة الإيمان له طعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بإنا حلاوة الإيمان هل تذوقت حلاوة الإيمان هل تذوقت طعم الإيمان أم أننا نشعر بأننا في الحضيد بأننا لا نشعر بلذة عبادة لماذا الإنسان في أوقات يكون نشيطا للطاعة مشتهدا للطاعة ثم بعد ذلك سرعان ما تجد عياذا باللي سبحانه وتعالى الانتكاس والتراخي والتكاسل والفطور إخواني أريد أن أشخص الداء وأقول لكم بأنه لا دواء إلا في جنة الحياة لا دواء إلا مع حياة الحياة إلا مع حياة الحياة هل ترتكبون الذنوب والمعاصي والآثام؟ من وقع في ذنب أو معصية ويريد علاجها فهي في حياة الحياة وفي جنة الحياة من رأى من نفسه تهاونا في العصيان يرتكب العصيان ويصر على العصيان هذا يحتاج أن يدخل جنة الحياة ويعيش حياة الحياة لأنه في خارج جنة الحياة لأنه لا يعيش حياة الحياة تشعر بقسوة في القلب ربما تسمع محاضرة عن الموت لا تتأثر بل ربما تنطلق بنفسك فتشيع جنازة ولا تتأثر وربما تمر على القبور ولا تتأثر وكان القطبي رحمه الله يقول من قسى قلبه عليه أن يقرأ علامات الاحتضار ويتخيل نفسه لو دخل عليه الاحتضار ودخل في لحظات الاحتضار سيكون كذلك استرخاء في اليدين استرخاء في القدمين ميل في الأنف شحوب في اللون انتفاق في الوجه شح... عرق على الجبين إنك... نسأل الله سبحانه وتعالى هذه علامة على الإيمان هذيان كما يقول الأطباء يحدث هذيان للبعض حشرجة في السطر شخص في البصر يقول القرطبي من قرأ مثل هذه العلامات وتخيل نفسه رق قلبه فإن كان القلب أقسى قال عليه أن ينظر إذا علم أن شخصا يحتضر عليه أن ينظر إليه وهو يحتضر أو يحتضر أمامه فإن كان القلب أقسى عليه أن ينطلق إلى القبور هذه المحطة الثالثة التي ذكرها القرطبي رحمه الله كأن أعلى شيء أن يذهب إلى القبور فإن كانت هناك معاصي ترتكب في وسط القبور من الأحياء ربما يشرب المخدرات في وسط القبور ربما يقع في الفاحشة في وسط القبور هل هذا دخل جنة الحياة هل هذا يعيش حياة أصلا أم أنه قضى على نفسه بالموت لا يشعر بلذة ولن يشعر براحة ولن يشعر بسعادة لن يقترب من الله إنما استحوذ عليه الشيطان وضحك عليه الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله هل ترى من نفسك تكاسلا في العبادات وشرودا في الذين تدخل إلى الصلاة يشرد ذهنك تفكر في أعمالك وفي المال تقول الأذكار بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله. هل تقول هذه الأذكار وأنت غير متدبر لها أنت محتاج أن تدخل جنة الحياة وأن تحيا حياة الحياة القرآن الكريم تضر على وعد وعده الله للمؤمنين وعلى وعيد توعد الله به للكافرين ولا تتأثر لا بوعد ولا بوعيد تحتاج أن تعيش حياة الحياة وأن تدخل جنة الحياة هل تشعر بأنك قليل الذكر؟ تذكر الله لكنك تذكر الله قليلا وتشعر بأن الذكرة ثقيل عليك أنت تحتاج إلى حياة الحياة وإلى جنة الحياة هل تشعر بأن قلبك قد تعلق بالدنيا وكل همك أن تبني وأن تجمع الأموال حتى وإن كان على حساب الدين حتى وإن كان على حساب الآخرة هل تشعر بأنك تهتم اهتماما زائدا بالطعام والشراب في الوقت الذي تهتم فيه لا بالعبادات ولا بالصلوات ولا بالأذكار ولا بالقربات لرب الأرض والسماوات وتشعر بأنك إنسان دنيوي كل هؤلاء أموات في صورة أحياء كل هؤلاء يحتاجون أن يدخلوا إلى جنة الحياة وإلى حياة الحياة لكي تذوق الإيمان لكي يشعروا بحلاوة الإيمان هل تشعر بأنك غير مهتم بأمور الدين ولا تهتم بقضايا المسلمين ولا تخدم دينك في أي شيء من الأشياء يعني لم تخدم دينك في محاضرة من المحاضرات توزعها رسالة من الرسائل تطبعها نصيحة تنصح بها شريط تدل عليه كتاب ترشد به تشعر بأنك لا تهتم بقضايا المسلمين في العالم الإسلامي تشعر بأنك تهتم بنفسك وذاتك وشهواتك ونفسك فقط تشعرين أنك تفكرين في الموضة والملابس والأحذية والعطور والشمبوهات ونحو هذا فقط هذه ليست حياة نحن نحتاج أن ندخل جنة الحياة نحتاج أن نعيش حياة الحياة لا نعيش في الأجواء الإيمانية هل تعيش في جو إيماني أم أنك في وسط قوم يعصون الله ليلة نهار اخبرني أنا أريدك أن تحيا حياة الحياة أريدك أن تدخل جنة الحياة كيف ستعيش حياة الحياة في جنة الحياة وأنت لا تعيش في أجواء إيمانية إنما تعيش في وسط محاصي ونفاق وبعد عن الله هل لك قدوة صالحة رضي الله عنها تقتدي بها؟ لا تقتدي بها حقيقة أنت تقول رسول الله عليه الصلاة والسلام تقتدي بالقدوة حقيقة حقيقة رضوان ربي مبتغاية وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي من القدوة التي تقتدي بها؟ من؟ فلان صاحب المزيكة؟ فلان التمثيل والأفلام؟ الرقص والغناء، إخواني لن نعيش حياة الحياة، ولن نتذوق طعم الحياة الإيمانية إلا مع رب البرية سبحانه وتعالى. أنا أدعوك أن تعيش، أن تحيا. أو من كان ميتاً فأحيينا. نعم، هناك أموات، أموات قلوب. كما أن هذا البدن لا يتحرك إلا إذا كانت الروح بداخله فكذلك هناك روح الروح روح الروح هي روح للروح كما أن الروح سبب حياة البدن هي حياة للروح كما أن الروح حياة البدن أن تعيش مع الله تتفكر في أسمائه وصفاته ما أجمل الحياة أن يعيش الإنسان قريبا من الله سبحان الله كيف رفع السماوات بلا عمد سبحان الله كيف نظم هذه النجوم وزين السماء بنجومها سبحان الله كيف خلق هذه الشمس المضيئة منذ كذا وكذا من آلاف السنين سبحان الله كيف أنار القمر وأغسى الجبال وفجر الأنهار وأجر البحار خلق الخلق وقدر كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كيف خلق هذه العين التي فيها مليون عدسة سبحان الله هذا اللسان الذي ينطق بالحروف هذا القلب العجيب الذي يأخذ الدم المحترق ويخرجه متجددا سبحان الله انظروا لكث اليد وإلى الأصابع لماذا جعلها عقلا هكذا وجعل فيها أعصاباً استطيع أن أقطع الشيء سبحان الله كيف نظم العينين ولماذا وضع الأنف هنا والفم هنا لماذا جعل الأسنان في الأمام والدروس في النهاية تبارك الله أحسن الخالقين تأمل تأمل تأمل لغناء هذه الأرض كم تساوي من الملايين كم تساوي من البلايين كم تساوي من المليارات والارض لا تساوي في غناء شيئا الشمس هذه لو أنها تباع بكم ستباع والسماوات بكم ستباع الله غني لا بسمائه ولا بارضه ولا بشمسه ولا بقمره ولا بمخلوقاته إنما غني بنفسه يجلس العبد يتفكر في أسماء الله في علم الله ما من شيء صغير ولا كبير إلا والله يحيط به علما بل يعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون تحالة عش حياة الحياة تدبر القرآن الكريم وهو يتكلم مع المؤمنين كيف ينقلهم من آية لآية من وعد لوعيد من أمر لنهي من نهي لحكمة من حكمة لحد من حد لذكر لردع لترغيب لقصص عن المؤمنين لقصص عن الفاسقين عن الظالمين كيف ينقلنا كيف يأسر هذا القلب القلوب ومهما قرأنا في القرآن فإننا لا نمل نعم تعالى. تعالى لكي تعيش حياة الحياة تعالى لكي تدخل جنة الحيان يتحرك لسانك بذكر الله استطعم الذكر استطعم سبحان الله استطعم الحمد لله نعم والله تفقد معناها فإنها تؤثر في قلبك التفاح جميل سبحان الله أجمل لا لا لا لا يتذوقها الفم إنما يتذوقها القلب يتذوق لا حول ولا قوة إلا بالله لا حركة ولا تحويل من معصية الطاعة من هيئة لهيئة إلا بقوة الله وبقدرة الله نعم نعم تدبر تدبر لا إله إلا الله تدبر أن الكون الخالق له واحد والمدبر له واحد والذي يعبد واحد تدبر تدبر معي وتذوق ذكر الله تعال تعال لكي تعيش حياة الحياة تعالى لكي تحيا حياة الحياة تذكر أن هذه الدنيا كحلم نائم كما أن الإنسان يقوم من حلمه في وقت من الأوقات فإنه سيخرج في وقت من الأوقات من هذه الدنيا الفانية قصورها فانية أموالها فانية مناصبها فانية زينتها فانية وقد أفلح الذين زرعوا فيها زرعوا فيها ما يوصلهم لرضوان الله وقد خاض وخسر من زرع فيها ما يحصده من شر وشوك وعذاب وهلاك بين يدي الله تذكر أنك ستموت وستلقى الله سبحانه وتعالى لكي تعمل لذلك فإذا فعلت المعصية أو اقتربت من المعصية وربما ميت عليها اتحد نعم تذكر القبر هذه الحفرة الضيقة ربما تكون نور وربما تكون ظلمة تذكر ربما تكون واسعة ربما تكون ضيقة تذكر الوقف بين يدي الله في ستر ام في فضيحة تذكر جنة مار، اقرأ في قصص الصالحين في قصص الذين كانوا يقولون إنه يمر علينا أوقات أي في الدنيا نشعر فيها بسعادة في القلوب لو أن أهل الجنة يعيشون في هذه السعادة والله إنهم لفي عيش طيب بالله عليك هل ذقت ذلك؟ هل استطعمت ذلك؟ هل عشت حياة الحياة؟ هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ هل استطعمت الإيمان؟ نعم اقرأ عن قصص الصالحين يقرأ عن رسول الله وكيف كان يعيش مع ربه عليه الصلاة والسلام يقف عليه الصلاة والسلام يتضرع ويبكي بين يدي ربه قلب النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه وقلبه يقظان قلبه مع الله ما أجمل هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم العين نائمة والقلب يقظان، وكثير من العين مستيقظة، والقلب نائم. نريد أن نعيش حياة الحياة، وأن ندخل جنة الحياة. فكونوا مع الله الصلاة، الصيام، الذكر، الصدقة، الكرم، الأخلاق. العفة الطهارة الكلمة الطيبة كل ذلك يعيشنا في جنة الحياة وفي حياة الحياة أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم رضوان ربي مبتغايا وجنان Nothing.